إذا نحن نتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين نتقرب إلى الله نتعبد الله ببر الوالدين نتعبد الله فبر الوالدين عبادة من أعظم العبادات من أعظمها هل يتعارض حق الوالد مع حق الوالدة ابدا لا يتعارضان ابدا فالواجب على الولد أن يبذل وسعه في إرضاء الوالدة اولا ثم يبذل وسعه في إرضاء الوالد ثانيا قد يقع خلاف بين الأبوين يصل احيانا إلى الطلاق فطلاق الوالد للوالدة لا يسقط حقه أبدا حقه هو هو الأم حقها معه أو مطلق وهو حقه معها أو مطلق ويخطئ كثير من الناس في هذا إذا وقع خلاف بين أبويه مباشره ينحاز إلى أحد الطرفين وهذا خطأ يحاول الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا وإلا فأمه أمك عينك اليمين وأبوك عينك الأخرى إياك أن تغتاب أباك عند أمك كثير من الناس اليوم يجعل عرض أبويه حلالا اذا خرج مع الشباب قال ابي فعل امي فعل طلبوني ظلموني ما اعطوني ما فعلوا ما فعلوا مباشره هذا خطا يغتاب ابويه اعوذ بالله او يغتاب أحدهما عند الاخر يغتاب امه عن عند ابيه و يغتاب عند امه هذا خطأ. خطا لكل واحد منهما حق عليك في حال اجتماعهما وفي حال افتراقهما اذا سبت امك اباك في حال الافتراق سب فعل الله به وفعل وفعل انت تعطي راسك قلنا ان الله يراجع يا امي بارك الله فيك السب لا الصبرابغي وانت هذا يعني لا تنسى طول لا تتكلم بكلمه وإياك ان تدافع لانك ان دافعت زاد السب فعطي راسك واسمع من هنا واخرج من هنا إذا ذهبت لأبيك فبدأ يسك أمك وأمك لا تتكلم ولا كلمة واحدة يدخل من هنا ويخرج من هنا إذا سألك أبوك ماذا قالت أمك قل قالت خيرا لانك أنك تقول لا اله الا الله هذا خير. اذا قال ابوك ماذا قال اذا قالت امك ماذا قال ابوك قل قال خيرا لانه لا قال سبحان الله قال الحمد لله قال لا يا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اياك ان تكون عونا لهما على الطعن ببعضهما فتنقل طعن هذا في هذا وطعن هذا في هذا وهذه واقع قضايا واقعه كثيره جدا في حال الافتراض فحقه ما عليك مجتمعينك حقه ما عليك مفترقين لا يصفد افتلاقهما حقهما أبدا أعطي كل ذي حق حقه أعطي كل ذي حق حقه ومن أعجب الأمور أن يعقر الرجل, الرجل والديه ويصل أصدقاءه. أصدقاءه بعض الناس يبر أصدقاءه اعظم من بري لي وابويه وهذا خطا ان رزق الله مال اعطاه اصدقائي اعطاه جاره اعطاه اصدقائي سياره مع اصدقائي دباب مع اصدقائي سيكل مع اصدقائي طعام مع اصدقائي وهذا خطا اولى الناس ببرك ومالك واحسانك ابواك, أبواك. اذا قمت بهذا كله جزيت الجنه وأعطيت بركة في العمر وسعة في المال وأعطيت أولادا صالحين بارين وإن كانت الأخرى فالأخرى مقابلها ولو جلسنا نتكلم في عظيم حق الأبوين الى الصباح من قضى حقهما ابدا ولكن يكفي من القلادة ما حاط بعنب والحر تكفيه الإشارة كلام طيب فعل طيب نظر طيب نفقة طيبة نفس طيبة هذا حق أبويك عليك قابل إحسانه إحسانهما بالإحسان يجب عليك أن تقابل إحسانهما بالإحسان من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا من حقوق, الوالدين. من حقوق الوالدين وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فكأن قائلا قال كيف أحسن إلى الوالدين فبين الله عز وجل هذا الإحسان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 الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين قال النبي عليه الصلاه والسلام رقيما انفق ثم راغم انفق ثم راغم انفق قيل من يا رسول الله قال من ادرك والديه كلاهما اوحدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنه من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين